أ ل موسوعه يجدك يتيما ف و ج د ك النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ي ت واما السائل فلا تنذر واما بنعمه ربك فحدث